أَنْتَ تَقُولُ إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى قَائِسَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَن دِرَكَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَنْتَ تَقُولُ إِنَّمَا أُنْزِلَ إن قررنا وإن كنا